وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين بين أيدينا منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهي منزلة العزم ومنزلة العزم ذكرها لو تذكرون معنا منذ بداية الدروس ذكر العلامة ابن القيم العزم في بداية الكتاب وذلك لأنه ذكر عزم المبتدي المبتدي في الطريق يحتاج إلى عزم ويبدأ عزم المبتدي بالتوبة ولكنه إذا استقام وذاق حلاوة الإيمان وعرف لذة اليقين وأدرك برد الطمأنينة إلى الذكر وذاق معنى الطاعة والعبادة بعد ذلك يحتاج إلى عزم للمواصلة حتى النهاية ولذلك يقول وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان أي العزم احدهما عزم المريد وعزم السالك على الدخول في الطريق شخص هو بعيد عن الطاع في لهو وفي غفله اعوذ بالله وانحراف وتيه وبعد عن الله عز وجل وهذا حال كثير من الاشقياء اعوذ بالله لا يعرفون الله ولا يسجدون له وبعضهم يعبد عبادة الآلة والروتين يتعبد عبادة الحركات والصوره دون أن ينفذ إلى جوهر العبادة ولا إلى حقائقها فلا يدرك للصلاة اسرارا ولا مقاصدا ولا يقف على الأذكار وعلى ما يقول من الأذكار إنما هي مجرد ألفاظ لا يقف على حقيقة معانيها فهذا يحتاج في بدايته ليتخلى عن المعصية ليقبل على الله عز وجل ليختار الطريق إلى الله عز وجل أن يكون تائبا يعني شخص يحصل له تحول في حياته هذه بداية العزم لكني أرجعكم فقد ينسى الإنسان كثيرا وعهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزم ولذلك كل شيء يحتاج إلى عزم طلبك للعلم يحتاج إلى عزم وعزيمه بل سيرك في الحياة يحتاج إلى عزم وعزيمه تحقيقك لمشروع من المشروعات يحتاج إلى عزم وعزيمه اراد الله عز وجل أن يقيم الحياة على هذه المعاني أنت تأتي بالبذرة فتغرسها في الأرض إنها لا تنبت ولا تزدهر ولا تثمر بين عشية وضحاها إنما تحتاج إلى تعهد وإلى سقيا وإلى صبر وإلى رعاية حتى يبلغ الزرع أشده فإذا ما أينع حصاده يحتاج إلى صبر وتوطين للنفس أيام وسهر وليالي حتى لا تضيع ثمرته وجهد الأيام والشهور جهد الأيام والشهور التي بذلت فيها جهدا هذا الخلق خلق عجيب خلق الصبر ومعه خلق العزم ارجعكم يقول ابن القيم السائر إلى الله كالمسافر وهذا صحيح. قال فإن المسافر إذا أراد أن يسافر فإن أول شيء يأتيه هو تفكيره في السفر. وكان هذا في منزلة الفكرة. يتفكر في السفر، يفكر يسافر. يقول يا خان ما أسافر. أو متى يقرر السفر إذا حصل داعيه؟ دبلوا تلفون قال له وابوك عيان طوال اول حاجه بيخطر إنه اسافر امشي على حاجه ده في موضوع معين ذكر بتاع الزواج في بكاء في بلدك في شنو ما عارف في مشروع معين في كده واحد بيديك الخبر اديك الموضوع يقول لك يا اخي والله قالوا في معرض في المنطقه الفلانيه في الصين معرض في دبي طوال تقول في مجالك تقول يا اخي انا ما اسافر طيب ماذا بعد الفكره بعد الفكره البصيره تاتي البصيره في امر السفر طيب تحدد نفسك انا عندي قروش ولا ما عندي الموضوع ده محتاج سريع ولا ما سريع المعرض ده يفيدني ولا يفيدني طيب بقدر امشي ولا ما بقدر بيتحدد حاجتك موضوع ابوك ده لو قال لك ابوك عيان بتعمل شنو بتفكر وتدبر طوال بعد ما قررت تسافر بتشوف حساباتك ما عندك بتعمل شنو بتدين تستقرض تقول يا ديني ما, في... ما في تفكير كثير تفكر في امر السفر ماذا بعد البصيرة وتدبير امر السفر قررت شفت رتبت امورك عيالك ناس البيت وقفت حاجاتك واوكلت مشاغلك قدمت اجازه اذا كنت وظف بعد الفكرة والبصيرة يأتي العزم تعزم على السفر مشيت الميناء البري مشيت المطار مشيت وقالت السفر طوال عملت إجراءاتك عمل الإجراءات اسم اسمه العزم خلاص انت عزمت على السير الآن أنتم معنا في هذه المنازل نترقى ويأخواننا منازل السير كما قال ابن القيم منازل السير إلى الله المعنوية كمنازل السير في السفر كمنازل السفر الحسية بتركب بتركب حاجة معينة كويس؟ بتمتطي حاجة معينة بتركبها طيارة بص بعد العظيمة وهنا أنت تمتطي في سفر سيرك إلى الله تمتطي أعمال القلوب من الإخلاص وصدق النية وصدق التوجه وصدق الالتجاء مع التوكل الصادق والاعتماد الكامل وتفضي الأمر إذا الله وهذا ما تنتقه في طريق سيرك وفي طريق سير معالك يعرف بها صحة الطريق إخواننا ذول ماشي من هنا للأبيض سيقول له أول حاجة ستلاقيك جبل أولياء بعد ساعه حيجيك جبلوليه بعد جبلوليه في محط وجبلوليه بيوديك تمشي على شنو القطينه الدويم والدزاكي بتجي في كوستي بتقطع الكوبري في فكه في اسمها ربك في ربك الفطور تفطر في ربك زول مشى خمسة ساعات لا جاو ربك ولا جاو كوستي يعمل شنو يوقف طوالي يقول هوي نحن الكلام ده ما بيجي نحن بنضيع يسأل فأنت في, طريقك في طريق سيرك إلى الله وضع الله لك معالم تعرف بها صحة الطريق وهذا الطريق المستقيم القويم هو الكتاب والسنة لا غير الكتاب والسنة وإنما ضل من ضل في طريق السير المعنوي إلى الله باتباعه غير طريق الكتاب والسنة من أقوال الرجال وإلى غيرها وإلى غير ذلك أسكد أنت لما تكون ماشي في طريق السير إلى الله بتمر بمعالم معينة في طريق مسفلت وفي طريق بوصلك لكن بسر روحك الطريق المسفلت ده حق الرسول عليه الصلاة والسلام تركب الطريق المسفر الدب والديك مرتاح يوصلك يا رب العالمين تركب أي طريق ثاني يا وصلك يا ضيعك في الغالب يضيعك أي طريق شوف دي قاعده قالها ابن القيم حتى ابن القيم لو ما قال هي صحيحة كل طريق إلى الله بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم مسدود ده الدين كله كده كل طريق كل طريق سير إلى الله على غير طريقته صلى الله عليه وسلم مسدود لا يوصلك إلى المطلوب والمقصود بالضيع لقفتك والله لا بد تمشي ولا الرسول عليه والسلام. إخوانا ما الطريق إلى الله؟ يوازيه الطريق إلى غير الله مثلا دي حاجة يشد المسلمون رحالهم في كل سنة أو في مواسم معينة إلى مكة ومن المسلمين من يشد الرحال إلى غير مكة لكن أنا دي قاعده لا تركب إلا إلى مكة مكة بس والمدينة وبس وبيت المقدس هذا واضح لا تشد الرحال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا وبيت المقدس وفي روايه المسجد الاقصى المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه والمسجد ومسجد الاقصى أو مسجد بيت المقدس وبالتالي في طريق سيرك إلى الله فكرة وبصيرة وشنو؟ وعزم وماذا بعد الفكرة والبصيرة والعزم كويس ما ثمت إلا سلوك الطريق العزم هذا عزم المبتدي يعني واحد بدأ يا دوب العزم في بداية الطريق ونحن نحتاج إلى العزم في بداية الطريق أن تتخلص من رواسب الجاهلية وأن تنسلخ من أخلاق البهيمية والحيوانية وأن تقرر سلوك الطريق المستقيم وإن اصعب قرار في حياة الإنسان أن يتخذ قرارا بالعودة إلى الله والرجوع إليه وبالتوبة الصادقة وبالبعد عن كل ما هو محرم ولكن بعد السلوك وإتيان المساجد, وقراء وإتيان المساجد وقراءة القرآن ومعرفة الله وذوق حلاوة الإيمان وإدراك حقائق اليقين بعد ذلك الثبات والاستمرار في الطريق يحتاج إلى عزم وإلى إرادة فقد يخرج المسافر من الخرطوم إلى الأبيض فيصل كوستي فتنهار عزيمته وهذا أسوأ لأنه سينقطع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ما في من الأول ما دار يسافر ما دار يمشي قاعد في خرطومه في ذول قرر يسافر دار يمشي طلع وحجز ويحجز ويحجز ويحجز لما نوصل المنطقة معينة ما يجب التاني وصل. يحتاج إلى عزم لمواصلة السير هذا الذي سوف نتحدث عنه يقول الهروي العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها قال ابن القيم قوله قول الهروي يعني تحقيق القصد طوعا هذا صحيح فإن من قصد الله ينبغي أن يقصد الله قصدا محققة لا يشوبه شيء من التردد إياك أن تتعامل مع ربك بالتردد لا تتردد كن مضاء العزيمة ولتكن عزيمتك ماضية وأنت تسير إلى من؟ إلى ربك جل وعلا في علاه أما كرها هذا صحيح أيضاً لأن بعض الناس قد يسيروا مكرهاً لكنه هل هو مأجور أو غير مأجور؟ يعني عنده أجر عند الله ولا ما عنده أجر ولا. قول ماشي دبي أنت ماشي عندك مصلحة محددة قصد معين في زوال ماشي ما عنده قصد سايق الطيارة دي سايقة طيارة لسايقة بس ما عنده شغله كان قلم شد دبي يمشي كان قلم شد غير يمشي. في واحد ماشي لبيتكم ساري ده ماشي طوعا ولا كرها كذلك في طريق السير الى الله منهم من يسير الى الله كرها ما يسير مع السائرين إما رياء إما سمعة وهكذا وإما أنه لا يستطيع أن يخالف الناس حتى لا يقال عنه أو أن التيار المجتمعي يأخذه في ناس والله يعوذ بالله واحد تلقى أنا بعد تزور زور لما نكون قاعد في بيت الناس كلها سألت المغرب يقولون بتوضي هو خجلان إنه يجنب كده يربعد الناس يقولوا عليه الكلام تجيل طوال يقوم يجي في صلين. الله أعلم بيوضو بدون وضو الله أعلم المين يجي في مع الناس تاني مغرب ده بس مغرب واحد تاني إلا يكون في عرس أو في بيكا ما بصلي خير وإن كان هنالك من يسجد لله كما في التنزيل في الرعد أن أخبر الله تعالى أنه يسجد ويسجد لله أنه من ي... أن هنالك من يسجد لله طبعا ومن, هنا... ومن هناك من يسجد لله شنو؟ كرها وسجودهم كرها لله عدم مخالفتهم لنواميس الله وسننه في الكون ولذلك هم يحتاجون إلى الله فإذا ما تعب وأرزق جسده نامت عينه غصبا عنه سجد لله حركة قلبه حركة الدم داخل الجسد خلق الله الأعضاء لتؤدي وظائف معينة فإذا اختل عضو من الأعضاء هلك الإنسان هو محتاج لله عز وجل فمن الناس من يسجد لله طبعا كالمؤمنين يأتي أحدهم إلى الصلاة طائعا مختارا يقف بين يدي الله راكعا وساجدا وذاكرا ومناجيا ومنهم من يسجد لله إذا جاع أكل وإذا عطش شرب اريد احدا من خلق الله من البشر لا يأكل ابدا إذا جاع ولا يشرب ابدا إذا عطش ولا ينام أبدا إذا أرهق وتعب وهو مجبر أن يتعامل مع الليل والنهار لأنه لا دخل له في نواميس الكون وسنن الله في الوجود من إجراء الشمس والقمر وغيرها فإنه ملزم أن يقول أن اليوم سبت اليوم سبت شئت أم أبيت وغدا إثنين أحد وغدا وبعد غد الإثنين وبعد غد الخميس وسات الجمعة شئت أم أبيت هذه سنن الله في الكون والانسان ملزم ان يطوع حاجياته وفق سنن الله تعالى وهذا سجودهم لله كرها طيب وهنا مساله فقهيه ناقشها الاصوليون والفقهاء هل للمكره اختيار واراده المكره المكره له إرادة ولكنها مشوبة وناقصة أو هو فعل شخص له له اشرب خمر أبا وضع له المسدس على رأسه اشرب الخمر طيب مد يده وأخذ كوب الخمر وشرب الخمر بإرادة ولا بغير إرادة بإرادة لكن ارادته متحكم شنو فيها ولذلك لا يحاسب شرعا لا يحاسب لا دي لا دنيا ولا اخرى ان شاء الله يعني في الدنيا لا يقام عليه حد وفي الاخره لا يعاقب فإن الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع عليه هذا من الاطراب ولذلك عندنا قاعده ان المكره مضطر ولكن ليس المضطر شنو؟ مكرها قد يضطر الانسان بغير شنو؟ بغير اكراه الاكراه على قسمين اكراه ملجئ وهذا تكون الاراده فيه مسلوب تماما اكراه ملجئ يعني المضطاول واكراه ناقص شخص وضع لك المسدس في راسك قال لك تعمل الموضوع ده. هذا اكراه ملجئ شخص هددت قال والله ما تعمل أكتك هل هذا الإكراه بمنزلة من عاين الموت ها؟ هذا الإكراه نقص عرفت وإن كان التهديد عند بعض الناس مؤثر جدا خاصة إذا كان انسانا بسيطا عرفت طيب الكفر من موانعه من موانع التكفير الإكراه لقول تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فمن أمر أن يكفر تحت وطأة الإكراه فكفر لا يعتبر كافرا وكذلك المعاصي عرفت؟ وإن اختلف الفقهاء مثلا في الزنا لو شخص أكره شخص على الزنا قال لك يا تزني اقتلك وقام زنا الشافعيه عندهم ان هذا اكراه لكنه ناقص وغيرهم يقولون لا هذا مكره مسلوب مسلوب الاراده وبالتالي لا يحاسب الشافعي قالوا من اكره على الزنا لا يمكن ان يزني الا اذا حصل له نوع رغبه ولكن رد عليهم انه لم يكن يرغب في الزنا ولكن لما اضطر اليه وبدا فيه جاءته بعد ذلك شنو؟ الرغبه هذا كله متفق عليه لكن الاكراه لقتل غيرك لا يعتمد شرعا كيف يا اخواننا شخص اكرهك قال لك بقتلك كما قتلت فلان هنا نفسك ليس بأولى من نفسه هو. واحد قال كما لك كاما شربت الخمر بقتلك ممكن تسرب الخمر وما عليك شيء كاما كفرت بقتلك يجوز لك وهذا مانع من موانع التكفير شخص قال كما كدا كما لك كاما عملت كده كاما زنيت بقتلك كاما كده لكن كان قال كما وكما لك كاما كتلت تقتل ما وكاما كتلتنا بقتلك هل تقتلوا؟ ما تقتلوا نهائي ما تقتلوا لماذا؟ نفسك ليست بأولى من شنو؟ من نفسي ما هو الموت يا هو الموت وبالتالي هذا إكراه لا يعتمد هذه مسألة فقية أصولية عابرة يقول الهروي وهو على ثلاث درجات العزم وهو يقصد بذلك العزم هو على ثلاث درجات إباء الحال على العلم لشيم برق الكشف واستدامة نور الأنس والإجابة لإماتة الهوى كلام جميل خالص نشوف الكلام معناه وشمه إباء الحال على العلم سبق أن تحدثنا عن الحال الحال ما يحس به الإنسان من وما يطلع على الإنسان من علاقة مع الله عز وجل من أنس وطمأنينة وبكاء وخوف ووجل ورغبة وجمعية قلب اجتماع قلبه على الله وإقباله على الله عز وجل هذا يسمى شنو حال يقول الهروي إباء الحال على العلم العزم اولى درجة العزم أن يتأبى حالك أن يخضع للعلم وأن ينحط للعلم وابن القيم يرفض هذا الكلام من الحراب ابن القيم يرى أن الحال لا يكون حالا صحيحا إلا إذا خضع لشنوء العلمي. والعلم المراد به علم الكتاب والسنة وقد يطلق عليه بعض الناس علم الظاهر أو علم الشتريعاته والحال يراد به أحوال شنو أحوال القلوب وتقلب القلب أنت أحيانا تجد نفسك في إيمانيات عالية هذا حالك وأحيانا إيمانياتك تنقص وأحيانا تحس بأنك تدرك ما تقول في الصلاة من أقوال وأحيانا تشعر أنك تصلي صلاة الآلة والروتين أحيانا تدرك تتأثر وتبكي عند سماع آيات وأحيانا لا تتأثر الحال قال ابن القيم لا ضابط انما إنما الضابط في الكتاب والسنة وفي المحجة البيضاء ولذلك يقول ابن القيم كل هذه مرضو قاعدة مهمة جدا في السلوك قاعدة مهمة في السلوك والتربية كل حال لا يطيع العلم فاسد كل حال لا يطيع العلم فاسد ومبعد عن الله بعض الناس يجعل الحال ويهجم على قلبه من أذواق وأشواق ووجد عرفته وأحوال قلبية يجعل هذا الأصل بل للطراب الحال يقول ابن تيمي رحمه الله في التحفة العراقية في الأعمال القلبية اسم هذا الكلام اللطيف قال من الناس من لا يبكي عند القرآن ولكنه يبكي عند الأشعار من الناس من لا يبكي عند القرآن ولكنه يبكي عند السير والأخبار صح ولا ما صح هذا حاله بيكون في النحظة دي عايش حالة معينة يخل نفس البشرية دي متقلبة جدا وفيها من التعقيدات والمنعرجات والعلل والآفات والمداخل والاشكالات والقواطع الشيء الكثير اعوذ بالله فعلا قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا اجارنا الله وإياكم من شرور أنفسنا فبالتالي الحال ليس حاكم إنما الحاكم العلم الكتاب والسنة فكل حال خالف الكتاب والسنة مردود يقول ابن القيم هذا من الكلام اللطيف يا أخي يقول ابن القيم مثلا من الناس من يندمج في نافلة من النوافل فيجد نفسه فيها فينادى للمكتوبات فلا يقوم لأنه إذا قام إلى المكتوبة قطع حال قلبه مع الله قال ابن القيم يقوم إلى المكتوبة وإن كان جالسا تحت العرش لأن عبادة الوقت المكتوبة بعض الناس يكون قاعد في ذكر يذكر يذكر مندمج ودموعه داريه يقيم الصلاه يقول انا كان قمت الموضوع منتهي اخيرا كملوا لحد الاخر لحد الاخر وين ما في اخر تقوم طوال الصلاه المكتوبه العباده المكتوبه كله الشذى ما مستحب كله وبالتالي الحال محكوم والعلم حاكم لذلك اقول معلقا على هذا الكلام وهل من عبد الله بغير علم يعتبر عابدا لله ألم يقول صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وما عبد الله بمثل العلم يقول ابن قدام المخدسي في مختصر منهاج القاصدين العلم عبادة القلب تعلم العلم او تعلموا العلم النافع هو عباده شنو هو عبادة القلب يا السلام لكن اشترطنا ان يكون العلم علما شنو نافعا من الناس من يتعلم حتى القرآن والسنة ولكن لا ينفعه الله بالقرآن والسنة ليس لان القرآن والسنة ليس فيها نفع انما القرآن والسنة وضعا في اناء لا يثمر هذا الماء إذا نزل على أي أرض ينبت هل ينبت في أي مكان في أراضي خصبة وفي أراضي قاحلة وكذلك علم الكتاب والسنة يثمر ألوان الخشية وصنوف العبادة والأدب والتواضع والتخلق بالأخلاق الفاضلة والإقبال على الله ومعرفة الحقوق وأدائها لا يكون هذا العلم نافعا إلا إذا صادف وعاءا وإناءا نقيا وصافيا ولذلك لابن القيم قاعدة التخليه قبل التحليه يقول إذا أردت أن تحلي قلبك بالإيمان فخلي قلبك عن عما سوى الرحمن أخرج من قلبك كل باطل أما, أما الرحمن عمل الرحمن واعمل الشيطان لا يلتقيان في القلب اذا وجد احدهما طرد الاخر وبالتالي اباء الحال على العلم طيب ابن القيم مؤدب جدا هذا من الادب بالمناسبه يلتمس للهروي العذره ويوجه كلامه توجيها صحيحا هذا من الأدب بعض الناس إذا أخطأت خطا زل فيه لسانك أو انفلتت كلمة انفلتت منك كلمة لا تقصدها بشع وشنع واشاع وروج وحذر وشهر بك كانه كان يرجوها وينتظرها بفارغ الصبر وبعض الناس اذا قال القائل الكلمه ابن القيم اخواننا اقول لكم شيء اذا لم نستفد من مدارج السالكين هذه مشكله مطرح علينا قول ابن القيم وان الكلمه الواحده يقولها رجلان يريد بها أحدهما محض الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، وليست العبرة بالكلمة العابرة ولكن بالسيره والمنهج وما يناظر عليه الرجل هذا الذي نحمله عليه وابن القيم يرى أن الهروية كانت له مواقف في الدين تجاه بعض أهل البدع والاهواء مواقف قيمه ولذلك يدافع عنه ويقول إباء الحال على العلم يعني حال القلب وما يهجم على القلب من أحوال إيمانية وتقلبات وفرح وبكاء وخشية وإنابة وقرب وبعد ما يحصل للقلب من ذلك قال ابن القيم رحمه الله ينبغي أن يكون هذا خاضع للعلم لكن الهروي ظاهر عبارته أن الحال لا يخضع بعلم يقول إذا أراد امتناع الحال على العلم فباطل اما اذا اراد ان من وصل بالعلم الى حال مع الله عليه ان لا ينحط الى علم بغير حال وهنا ليتضح الشرح ليتضح الشرح اقول هنالك شخص تعلم علم الكتاب والسنة وأثمر علم الكتاب والسنة فيه كيف ظهر تهذيب العلم عليه كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قصم ظهر رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك عالم لا يأخذ بعلمه متهتك وجاهل متناسق يعبد الله ولكنه جاهل يكثر من العباده ولكنه جاهل عرفت في تلبس ابليس قال دخل الشيطان على رجل في المسجد يصلي وكان هنالك عالم وكان هنالك عالم من العلماء راقدا نائم والعابد جاهل يصلي والشيطان يقف فساله نبي ذلك الزمان سأل الشيطان قال ما الذي أوقفك قال أريد أن أدخل على العابد فأفسد عليه صلاته قال ما يمنعك قال هذا النائم عالم إذا استيقظ أصلح له الصلاة وهنا جاءت العبارة نوم العالم خير من عبادتي الجاهل لأن العالم إذا نام يعرف متى ينام متى يقوم متى يصل الرحم متى يكرم الضيف متى يخرج متى يجاهد متى كذا يعرف وفق العلم وفق مقتضى العلم والسنن يعرف الطريق ويبصر الطريق نسأل الله تعالى ان يعلمنا علما نافعا يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا فالعلم مهم طيب لكن عندنا شخص تعلم ووصل بالعلم الى احوال قلبيه من محبه وقرب وانس وكذا وشخص تعلم ولكن علمه ظاهري يتعلم وهو يقف مع حروف العلم دون ان يقف مع حدوده وادابه من وصل الى الحال بالعلم عليه أن يتأبى حاله الذي هو ثمرة علم صحيح أن يتأبى حاله من أن ينحط إلى علم نظري مجرد بعيدا عن عن الأحوال والمعارف الإلهية طيب إباء الحال على العلم وأعجبني جدا توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى لذلك وانا ما احوجنا ان نلتمس شخصي جاب لك عبارة من شخصي قال لك يا اخي فلان قال كده ده انت تشوف الزلده كيف اول حاجة قبل كده كيف هل عرف عليه انحراف هل ضبط عليه خلل في فهمه وتفكيره ام لا ثم بعد ذلك حاول ان تتقصى اقل شيء ان تسأله بل ان وجدت النفضة يمكن أن يقوم وأنه يحمل أكثر من معنى فاحمله على المعنى شنو؟ الأحسن وإذا سمعت قيله يحتمل التأويل فاحمله خير محمل فعل الرجال الكمل هذا فعل الكمل من الرجال ولذلك دعك من كلام القيم توجيهه لكلام الهروي نفسه والتماسه للعذر أدب قائم بذاته طيب قال إباء العلم على الحال إذا تأبى الحال على العلم قال لشيمي برق الكشف كلام جميل لشيمي برق الكشف بمعنى صاحب الحال مع الله إقبالا واجتماع قلبه إخواننا أنت أحيانا مثلا مثلا أسألك سؤال حالك في رمضان هل هو كحالك الآن اختلاف كبير الحال في رمضان كان إقبالا وكان القلب مجموعا ما ليس مشتتا في أودية الدنيا وشعابها إنما كان مقبلا على الله حال قلبك حال قلبك في العشر الأواخر من رمضان هل كحال قلبك الان حال قلبك في العشر الاواخر في ليله السابع والعشرين لما اتيت وانت تظن وتعتقد انها ليله القدر هل هو كحالك قبل وبعد حال قلبك وانت معتكف حال قلبك الان وانت تستمع الى الدرس هل هو كحال قلب قلبك قبل الدرس لابد ان تحس ان هنالك تغييرا طرا على قلبك من حيث الإقبال من حيث استشعار العظمة من حيث إدراك الجلال من حيث استحضار هيبة الذكر والعبادة وبالتالي الكشف الشيء هو الشيء الذي هو تراه من بعيد والبرق والبرق يشام شيما هل هنالك من لامس البرق واقترب منه سمي شيما لأنه تراه من بعيد يلوح لك من بعيد فصاحب الحال مع الله بقلبه كحالك في رمضان حالك في الأوقات الفاضلة كويس وفي الأحوال الشريفة حال قلبك مع الله يشومه برق الكشف برق الكشف الأنس هذا أفضل تفسير عرفت الهرويه يقصد معنى الكشف أن العبد ما زال يترقى حتى شام برق الكشف فأدرك الأنس بالله فتجده خاليا بالله ورجل ذكر الله خاليا ففاضل عيناه يحب الأنس بالله ويستشعر عظمة الله عز وجل وبذكر الله تجده مستأنس هو يدرك دائما أنه في معية الله طيب صاحب العزيمة عزيمته منصبة نحو المحافظة على ما وجد من نور الأنس نعيد الكلام صاحب هذا الحال عزيمته مصبة نحو أن يحافظ على نور أنسه بالله سبحانه وتعالى هذا معنى قوله لشيم برق الكشف واستدامة نور الأنس وهذا واضح لماذا؟ لأن شيم برق الكشف يوجب له نورا من الأنس نور ليس نور حسي إنما هو نور شنو نور قلبي كقول الانسان إذا خرج من البيت يريد المسجد الله ما اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل لي نورا فهذا نور نور البصيرة نور الإيمان وذلك لأنه يشبه الإيمان بالنور دائما ويشبه الكفر بالظلمات فما اشترح الله وصدره لإسلام فهو على نور من ربه فود للقاسية قلوبهم من ذكر الله عرفت؟ طيب قال والإجابة لإماتة الهوى، وهنا كلام خطير جدا قلنا إماتة إجابة شنو؟ جمعة الهوى يقول ابن القيم شرحا لهذا الكلام من أشرف على الكشف ووصل إلى هذا الحال بقلبه أحس بحالة تشبه الموت حتى أن منهم من يسقط على الأرض ابن القيم يقول كأن الهروية يقصد أن من بدأ في إدراك نور الأنس بدأ مبادئ الفناء والنفس البشرية مجبولة على كراهية الموت الفناء المراد هنا فناء الصفات يعني من سار في طريق إخواننا لا يوجد هنالك فناء مادي اعوذ بالله بين العبد وبين الرب هذا كلام باطل هذا كفر يعني بعض الناس يقول ان العبد يفنى في من في الرب يفنى في الرب وهذا لا يكون ابدا لا يكون العبد ربا ابدا ولا يكون الرب عبدا ابدا فهذا باطل وكفر وانحراف عن عقيدة الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام هذه عقيدة الفلاسفة عقيدة الفلاسفة والملاحدة واليونانيين ومن تأثر بهم من جهلة المنتسبين إلى الإسلام هذا باطل لا يقول أما الفناء فناء صفات الشر من بدا في حال قلبه أنسا بربه بدأ يتخلص, يتخلص من رواسب الجاهليه والأحقاد وكل صفه قابحة وبدأ يتخلق بصفات سامية من صفات العفو والتسامي والتخلق بالأخلاق الفاضلة والنزاهة والعفه وإلى غير ذلك قال ابن القيم أما الذي يسمع ذكرا فيسقط مغشيا عليه حتى ولو قلنا أنه تأثر وأصابه نوع من أنواع الفناء فإنه ليس حال الكمل فإن هذا الكمل الأنبياء كانوا يذكرون الله وكذلك الصحابة غاية ما يقع منهم أنهم يبكون ويتأثرون ويذرفون الدموع يبكون ما كان أحدهم يسقط وما كان أحدهم ينهار أما الاستدلال بصعق موسى عليه السلام فلم يكن هذا من ما هو الآن موجود إنما لأن موسى عليه السلام تحمل في الأمر ما لا يطيق لا موسى ولا غيره لا يطيق هذا ودلوا على ذلك قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله شنو دكة وخر موسى صعقه هذا صعق لا يمكن أن يقص على من يزعم أنه يذكر الله أو يقرأ القرآن موسى عليه السلام ولا أحد من البشر أمر بأن ينظر الله في الدنيا أما نحن أمرنا بشنو بقراءة القرآن وقد أنزل الله إلى القرآن لأننا نطيقه بل وفي القرآن ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به ففي القرآن والتنزيل أن الشرائع التي شرعت مطاقة فكيف تقول أنه لم يطق هذا الكلام إنما للضعف نفسه هو أما موسى عليه السلام كان مقامه لابد أن يصعق فيه أن يصعق شنو فيه بعض الناس الأسف يشتري السبيل على هذا بأن الإنسان يكون في ذكر فيقع شنو مغشيا مغشيا عليه وهي نفس الذكر نفسه قد لا يكون شرعيا قد يكون بدعيا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلا هذا ربه نداء خفية اخي الأنبياء كان يذكر ربنا كيف لأننا تلتد كيف كان يذكر الأنبياء ربه كيف كان محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء وسيد الأول والاخرين وأفضل الذاكرين كيف كان يذكر ربه حيث الله عنها قيلت لو بعض الناس يسقط في من الذكر قالت والله كان أبو بكر من أكثرنا ذكرا لله كان الرسول الله من أكثر ذكر لله ما رأيته يسقط وكان أبو بكر وعمر يذكران الله فما رأيت أحدهما سقط حتى قيل يقولون وصل قالت عائشة نعم وصل ولكن إذا سقر هذا, هذا, هذا مخالف كتاب السنه فمن, فمن سمع شيء وأصابه شيء من الغيبوبة لا يمكن أن يقاس عليها يعني طلب رؤيه الله عز وجل وتجلى ربه سبحانه وتعالى له فما اطاق موسى ولا غيره لا يطيق ذلك نعم فبالتالي هذا مختلف طيب الدرجة الثانية الاستغراق في لوائح المشاهدة كلام جميل الاستغراق في لوائح شنو؟ المشاهدة انت مطالب عند شيم برق الكشف يعني عند ظهور برق الكشف وهو انكشاف الصفات الذميمه وحلول الصفات الطيبه فيك قد تصل الى درجه من ان الصفات الذميمه تفنى فاذا حصل هذا الاستغراق في لوائح المشاهده ويراد بذلك الاستغراق في لوائح المشاهدة يعني صاحبها نحن نتكلم عن السير الله صح طيب قلنا المثال قبل قلنا شنو الليساء ماشي موين لي من الخرطوم لوين للبيض اللبيض طيب قررت وركبت من محل معينة سائق عربيتك الخاصة اتزوت جيت في, لو... في تلك الطريق قلت كوستي قلتوا مية وكذا مثلا كيلو كذا جديد وقفت في محل معيّن فطرت عرفت رجلك ماشي صح وأنت في طريق سيّدك تلوح لك من على البعد أنوار المدينة أو معالمها الكبيرة قبل مسافة طويلة وانت خش على كسرت صار ليش الجبال بتكون مسافة شايفة الجبال ما يعتني المسافر من خفة اعباء السفر والتخفف من النصب والتعب ويمني نفسه بوصول قريب عاجل فيبدأ بعد ذلك يتنشط صح المصح وأنت في طريقك إلى الأبيض خلاص بجيب على مشارف المدينة حشب شنو النص المصر بتاعت البترول بتاعت النبيض بتشوفه من بعيد كده بتكون اكبر حاجة ظهر بعد شوية البيوت شوية شوية عرفتها فالاستغراق في لوائح المشاهدة وانت على اعتاب الوصول في طريق سيرك الى الله وكل هذا تحسه بالقلب ويهجم القلب وكتدركه عند هذه المرحلة سماها استغراق لوائح المشاهدة عندها يقبل العبد بقلبه وكلياته على الله ويتخفف من التعلق والالتفات بكل ما هو مادي حتى يصل إلى درجة يتعامل فيها مع المادة باعتبار الأسباب فقط لا يتعلق بها ولا يلتفت إليها كثيرا ولا تساوي عنده شيئا يقول درجة الثانية الاستغراق في لوايح المشاهدة وهذا لا يكون إلا إذا كان السائر على اعتاب مشارف الوصول إلى المقصود أو المطلوب. بالنسبة للمسافر السفر الحسي المقصود بذلك المدينة التي شنو يقصدها طيب قال واستنارة ضياء الطريق يا سلام وهذا ضربنا لهم مثل بمن هو على مشارف شنو على مشارف المدينه واستجماع قوى الاستقامه ما هو يريد عزم والاستجماع قوى الاستقامه هنا كلام لطيف جدا يا اخوان مفيد جدا بالنسبه للسائر الى الله عز وجل وهو انه اسمع هذا الكلام لا يكون السالك نحن ندرس ندرس مدارج السالكين مدارج السالكين لا يكون السالك سالكا ولا متدرجا في منازل السير ومراق الكمال في طريقه إلى الله ما لم يسر إلى الله ظاهرا وباطنا أن تسير إلى الله بظاهرك أن تؤدي ما طلب منك من الفرائض والنوافل والعبادات الظاهرية وأن يصحب فعل الظاهر عبادات القلب فمن اكتفى بعبادات القلب وزعم أنه وصل وترك العبادات الظاهرة كفر ايوه يقول لك أنا خلاص وصلت ما ثاني حصل مهمة تشيع الجنائز عيالة المريض فعل الجوارح مهم جدا فالسائر الى الله لابد أن يسير الى الله ظاهرا واشنور وباطنا طيب هنا استجماع ما معنى الاستجماع شخص في طريق السير الى الله بدأ يحس حالا جديدا على قلبه لم يكن من ذي قبل هو حال أمسه بالله يا سلام خلبه يأنس بالله لما نقول لك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين يكون مدركا لما قال ومحسا لما في هذه الكلمة من الحقائق والمعاني الجليلة العظيمة الشريفة يدرك ذلك ويحس ذلك فإذا أحس بنور الأنس واستغرق في لوائح المشاهدة فصار مع الله عز وجل ومع أمور الغيب واليقين أكثر من إحساسه بالمادة وبمتعلقاتها ومشتقاتها وما أكثر التعلق بالمادة يأتي المصلي إلى المصلي ويكتب لهم في المساجد ورقة كبيرة انتبه صلاتك أجر فلا تجعلها وزر أغلق أغلق الموبايل ولقد صليت في مسجد فقال للإمام استووا وأغلق الجوالات مع الطوال استووا قال شنو أغلق الجوالات والجوالات النغمات التي فيها نغمات فاضحة وهي على أنغام الأغاني الماجنة ونه راسه عديل الزول لو ما في صلاه ممكن يهز راسه يعني لو في زول موبايله الاغاني الخطيره ذيك كويس انا ما قاعد اعرف لكن نغمات تخلي زول يهز راسه ذاته دي وصلتني شوف الموضوع ده هذا استغراق في الماده وهنا استغراق في لوائح شنو المشاهده اللوائح نحن اللوائح بمعنى الله اللوائح ما يلوح للعبد من بعيد وضربنا لذلك مثلا انت اذا كنت في طريق سير الى مدينه في مسافه معينه تلوح لك بعض معالم المدينه الظاهره وكلما اقتربت كلما ظهرت لك التفاصيل معالم المدينه فما يلوح من الافق يسمى لوائح عرفت واستنارة ضياء الطريق على مشارك في المدينة تظهر أنوارها إذا كان الأمر ليلا وعندها يحس المسافر بنوع من أنواع التغير والنشوة إذا لاحت له شنو المدينة بل من كان في طريق سير قاحل كلما دخل مدينه وهو منتقل للمدينة بعدها كلما أحس بنوع من أنواع الاستجمام لذلك قال واستجماع قوة الاستقامة وقلنا استجماع قوى الاستقامه يكون ظاهرا وشنو، وباطنا، لكن من عاين في طريق سيره الحسي إلى معالم المدينة التي يريدها فإنه يجتهد في السير يجتهد في السير وما يجتهد في السير يجتهد طيب وكذلك العابد كلما تقدمت به السن كلما اجتهد في عبادته لله لأنه عاين مشارف الآخرة وقربه من الأجل أبو موسى الأشعري وهذا الفرق بيننا وبين الصحابة الكرام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان كبيرا في سنه وكان يصلي كلما تقدمت السن اجتهت في العبادة قالوا يا أبا موسى خفف على نفسك قال إن الخيل إذا أرسلت في سباقها وقاربت رأس منتهاها أخرجت كل ما عندها حتى لا تسبق وقد قاربت رأس منتهاي رأس المنتهى قال له وشنو الميس له وشنو الميس طيب فالصادق في آخر عمره أقوى في الطاعة من أيام شبابه لأنه عاين مشارف مشارف الوصول الوصول إلى أين إلى الأبيض لا إلى الآخرة الأبيض سهلة طيب الدرجة الأخيرة ونختم بها قال معرفة علة العزم على التخلص من العزم ثم الخلاص من تكاليف ترك العزم فإن العزائم لم تورث أربابها مراسا أكرم من وقوفهم على علل العزائم هذا كلام لطيف جدا وهو يعني إذن القيم عبارته ألطف يقول هذا الكلام يعني ان تشهد ان تشهد توحيد الفضل شهود توحيد الفضل وما معنى شهود توحيد الفضل شهود توحيد الفضل ان تعلم انك بالله لا بنفسك وان تنسب الامور الى الله والى توفيقه وأن لا ترى لنفسك في الطاعة إلا فضوليا أن ترى نفسك في طاعة شنو فضوليا وأن الله قد تفضل عليك طيب شهود توحيد الفضل التخلص معرفة علة العزم على التخلص من العزم عزيمتك في سيرك إلى الله ليس بتوفيقك إنما بتوفيق الله وعونه فمن رأى أنه صاحب عزيمه وأنه بعزيمته سار إلى الله تحتاج عزيمته إلى تجريد أن يجرد عزيمته من من شهود نفسه إذن المسألة الأولى معرفة عله العزم على التخلص من العزم ثم الخلاص من تكاليف العزم بعد أن ترى أنك وفقت إلى السير إلى الله بتوفيقه هو وليس بعزيمتك. لا ترى نفسك قد جاهدت في التخلص من علة العزم. أصلي الله تعالى أن يوفق ويتقبل. مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.